نذهب الإنام ذلك ابن أنس رحمة الله تعالى على الجميع ووصلنا إلى الكلام عن الكفارة وما يتعلق بها فالمعروف أن اليمين على النحو الذي تقدم ذكره تنقسم إلى يمين لغو وإلى يمين غموس وإلى يمين منعقدة وتبين لنا من الدرس السابق أن اليمين اللغو واليمين الغموس لا كفارة فيهما ويبقى لنا الكلام عن اليمين المنعقدة وهي التي تجري فيها الكفارة والمصنف في تناوله للحديث عن الكفارة لم يكتفي بالكفارة في اليمين فقط وإنما أشار إلى أشياء أخرى تشترك مع اليمين في الكفارة بعضها داخل في باب اليمين وبعضها داخل في باب النازل والكفارة أبناءنا الطلقة هي في اللغة العربية مشتقة من الكفر لفتح الكاف لنعنى التستر وقد سمي الزراع كفار أو سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحبة للتراث والبحر أيضا سمي كافرا لأنه يستر ما فيه أو ما بداخله والمشرك سمي كافرا لأنه نستر عن الحق أو عن الوحدانية ولما كان أصل الكفارة لجوار الاسم وشتره كما في ذاب الظاهر سميت كفارة والكفارة في ذاب اليمين لا تزيل الاسم لأن الحنس قد لا يكون حراما والحس أكبر مورد من موارد الكفارة واعلم ابن الطالب أن الكفارة لا أحكام وضوابط في الشريعة الإسلامية إذ هي تدخل في أبواب عدة فالكفارة تدخل في يمين وتدخل في الظهار وتدخل في الإفطار في شهر رمضان وتدخل كذلك في القتل الخطأ والله سبحانه وتعالى شرع هذه الكفارات بعض العلماء قالوا أنها للزجري وبعضهم قال أنها للجبري أي جواجر أو زواجر والكفارة في اليمين مشروعة بكتاب الله تعالى في قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم لما عقدتم الأيمان فكثارته أطعام, إطعام عشرة نساتين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك تثارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون والمصنف هنا يتكلم عن الأشياء التي يخريغ الإنسان في الكفارة وعن الأشياء التي تقع فيها الكفارة فيقول رحمة الله تعالى عليه وفي النذر المبهم والينين والكفارة والمنعقدة على بر لإن فعلت ولا فعلت أو حنس بلا أفعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل إطعام عشرة نساكين لكل مد الكلام هنا المفتدأ بقية الجملة المصنف ذكر في الزر والمجرور النذر المبهم واليمين والكفارة يعني قول الإنسان كفار يعني والمنعقدة على بر أو منعقدة على حنس بشرط عدم التأجيل جاء بتتمة الكلام بقوله وفي كل ما تقدم إطعام عشرة نساكين أي كفارة يطعام عشرة نساكين يطعام عشرة نساكين لكل مد ونذب بغير المدينة زيادة ثلثه أو نصفه أو رطلان قبزا بأدم كشبعهم أو كسوتهم للرجل كشبعهم أو كسوتهم للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ولو غير وسط أهليه والربيع كالكبير فيهما أو عطق رقبة كالظهار ثم صوم ثلاثة أيام ولا تجزئ ملسقة ومكرر لمسكين وناقص كعشرين لكل نصف إلا أن يكمل وأن إن بقي تأويلان وله نجعه إن بين بالقرعة وجاذ لثانية إن أخرج وإلا كلها وإن كيمين وظهار وأجزأت قبل حنسه ووجبت به إن لم يكره بدر النص اشتمل على ما تجب فيه الكفار وعلى خصال الكفار وبعض الضوابط المتعلقة بإخراجها في الأصناف الواردة في الآية الأشياء التي تجب فيها الكفار أولها النظر المبهم والنظر المبهم هو النذر الذي لم يسمي له الإنسان مخرجا تقول القائل نفلا إن فعلت كذا فعلي ينذر أو إن شف الله مريضي فعلي ينذر أو إن لم أفعل كذا فعلي ينذر هذا نذر فيه إطلاق حيث الإنسان هنا لم يحدد قدر النذر ولم يحدد كذلك نوعه يعني لم يحدد هذا النذر هل هو ذبح أو إخراج أو إطعام وفي نفس الوقت لم يحدد المقدار الذي سيغيجه الإنسان الكثارة في هذه الحالة ابناءنا الطلاب نقول إن الإنسان واجب عليه أن يخرج الكثارة كما ذكر المصنف الأمر الثاني إخراجه الكثارة إذا قال المرء إن فعلت كذا فعلي ينين بدون حلسان هنا يعني بدون أن يحلف ويقول مثلا والله أو بالله لا هو يقول مثلا إن فعلت كذا فعلي ينين علي هنا النعنى يلزمني ففي هذه الحالة يخرج الإنسان كفارة لأن ذلك يشد أن يكون قد قال والله لا أفعلن أو والله لا أفعل الأمر الثالث الذي تجه فيه الكفارة لو قال المرء إن فعلت كذا فعلي كفارة يعني لو تلفظ في أو ألزم نفسه في الكفارة فالإنسان هنا ألزم نفسه في الحالة الثانية والحالة الثالثة لكفارة أو بيمين سواء التزمها بنذر أو تعليق فتلزمه الكفارة حينئذ هذه الصور الثلاثة يجب على الإنسان أن يخرج فيها الكفارة ولا تدخل في باب اليمين صراحة لأن الكفارة التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل هي الكفارة الواردة في اليمين المنعقدة وهذا هو النوع الرابع الذي يجب فيه إخراج الكفارة وهو اليمين المنعقدة التي نص القرآن الكريم عليها في الآية ولكن يؤاخذكم بنا عقدتم الأيناب وبعض الغلماء يقول اليمين المؤكدة فاليمين المنعقدة إن أن يعقدها الإنسان على بر أو يعقدها على حنس المنعقدة على بر قوليني مثلا إن سعلت كذا في يوم كذا فعليك كسارة أو والله لا أفعله في هذا اليوم ثم يفعل المحلوف عليه في ذلك اليوم فهينئذ تلزمه كفارة ينين الينين المنعقدة على بر قابتها أنها على نفي الفعل أي أن يكون الفعل المحلوف عليه بعد الينين غير مطلوب من الحالف وسميت كذلك لأن الحالف بها على بر حتى يفعل فإنه يحمس يعني الحالف يحمس على البراءة الأصلية لأن الأصل براءة الزنة هذه نزا اليمين منعقدة على برئة اليمين منعقدة على حمس كقوله والله لأأكلن هذا الطعام مثلا أو إن لم أأكل هذا الطعام فعلي كذا ثم لم يأكل الطعام المحلوس عليه حتى ذهب الطعام أو ذهب الوقت مثلا قاعدتها أنها على إثبات السعر الأولى على نفس السعر والتانية على إثبات السعر ومعنى ذلك أن الفعل المحلوف عليه بعد الينين يكون مطلوبا من الحالف، وسميت كذلك لأن الحالف بها على فنث حتى يفعل النحلف عليه، فينشأ عن ذلك إبرار إبرار يمين. لأن الحالف هنا على غير البراءة الأصلية. ويشترط في الصيغتين أن هي في صيغة فيكون الصيغتين. في غطية حنس اللي هم اللفظين للمصنف الشرح اللي ذكرناه من كلام الشعص هذا أن يضرب الحالف لليمين أجلا لنعمة أنه لو ضرب لليمين أجلا معينا فليس على حنس بل هو على بر حتى يصل إلى هذا الأجل يعني ليكون اليمين مجربا للتجل لو إنه مثلا قال والله لا أكلمن زيدا في هذا الشهر أو والله إن لم أكلمه قبل شهر لا أقيم في هذه البلدة مثلا فهو في هذه الحالة يعتبر على ذر ولا يحنس إلا بمضي المدة التي حددها ولم يفعل ذلك يعني انقضى الشهر وما كليش ليش زيد يبقى يحنس يحنس بانقضاء الشهر بشرط إنه ما يكونش في مانأ أو كان هناك مانأ شرعي أو مانأ عادي زي ما هنتكلم عن الموانأ ذلنا على مشروعية الكفارة فيما سبق الدليل الوارث في قول الله عز وجل فكفارته يطعام عشرة نشاكين من أوسط ما تستعمون أهليكم أو كسواتهم أو تحلوا رقبة هذا دليل من القرآن الكريم في أذلة من السنة وإن كان فيها مقال للعلماء في تضعيف الأحاديث في الكفارة في الناد حديث محمد بن الجبير الحنظلي رضي الله عنه قال أخبرني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران ابن حسين عن رجل نذر نظرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه فقال عمران سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكثارته كثار في يمين حديث آخر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نظرا لم يسميه فكثارته كثار في يمين ومن نظر نظرا في معصية فكفارته كفارة ينين ومن نظر نظرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نظر نظرا أطاقه سلياف الحديثين مرويين عند أبي داود وابن ماجه وأحمد والترمذي الحديث الأولاني عند أحمد والترمذي والشيخ الباني رحمة الله تعالى أطال الكلام فيه وتتبع طرقه في رواء الغليل وبيّن طرق ضعفه والحديث الآخر أيضا مشارب لو في مشكات المصاريح أنه موقوف على ابن عباس وهو مروي في كتب السنة أيضا سعلا مروي موقوف على ابن عباس والإمام الألباني رحمته الله تعالى عليه ضعه طرق الحديث. الخصال اللي هي وردت في كتاب الله عز وجل في الكفارة كفارة الينين هنا لما تطلق الكفارة المراضبها كفارة الينين يعني لما تطلق الكفارة في هذه الآية فالمراضبها كفارة الينين ولا تنصرف بظاهر الآية إلى النذري ونحوه هذه القصاد إطعام أو كسوة أو عتق أو صيام أربع خسار نكلف على التخيير بين الثلاثة الأولى يعني يطعم أو يكسر أو يعترق التلاتة دول قص فيهم التخيير إن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصوم ستعتبر أن الكفارة فيها تخيير وفيها ترتيب تخير في الثلاثة الأولى وترتيب بين الثلاثة الأولى وبين الصيام كما قال تعالى فمن فك صرف الطعام عشرة نسكين من أوصل ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا على التخير فمن لن يجد انتقل بعد ذلك إلى الصيام فمن لن يجد صيام ثلاثة أيام اللي منهم من رحمة الله تعالى عليه يقول اتفقوا العلماء على أن الكفارة في الايمان هي الأربعة أنواع التي ذكر الله في كتابه وجب مروهم على أن الحالة إذا حنف مخير بين الثلاثة منها أعم الافعان أعم الاطعام أو الكسوة أو الكسوة أو العبث وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة لقوله تعالى فمن لم يجد إلا معرويا عن ابن عمر أنه كان إذا علضا ينيها أعتقى أو كفى وإذا لم يعرضها أطعم ننتقل أبناءنا الطلاب إلى بيان هذه الخصار الخصار الأولى الإطعام والمرضي الإطعام وإطعام عشرة مساكين كما نصت الآية ويكون الطعام من أوسط ما يطعم المرء أهله وبقى المشكين تقدم الكلام عنه في باب مصارف الزكاة في في المصارف والإطعام هنا وفي الزهار بمعنى التنليك كما ذهب إليه كثير من العلماء لكن المصنف عبر بالإطعام تبرقا بالقرآن الكريم والواجب هنا إخراج مد لكل واحد من العشرة والمد معروف تقدم الكلام عنه أيضا في ذكات الفطر مد النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقارب نبيين دار الزكاة وباك الينين في مسألة من هو المسكين ومسألة المد المصد الأشعر إلى لمحة هامة جدا وهو إن الإنسان إذا كان من أهل المدينة فيقتصر على مد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الشراح عللوا ذلك بقلة الأقوات بها وقناعة أهلها باليتير ويمكن أن أعلى بعلة أخرى وهي أن الإنسان في المدينة ينضغي أن يلسجم التأسي التام برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزيد ولا ينقص لكن إن كان خارج المدينة المصنف أشار إلى أنها تندب أو ستحبذ زيادة على المدة بحسب الاتهاب الإنسان. عند الإمام النووي بعض أصدقاء قدروا هذه الاتهاب الاتهاب نبى السرطان وبعضهم قدرها بالمس. المصنف في نسألة المدة نبه لأمرين اثنين: في الأمر الأول يستحب كون الطعام إداما من لحم أو لبن أو زيت أو بقوليات أو نحو ذلك. اثنين إنه يعتبر شبع المساكين من الطعام مرتين كالغدائي والعشاء أو غدائين أو عشائي سواء المرتين تولوا أو بينهما صصهم طويل أو بينهما صصهم قصير إلى اجتمعوا أو تفرقوا فالمعتبر الشبع الوسط في المرتين يعني أن الشبع هنا يعتبر حتى ولو زادوا لو لم يبلغوا الأمداد أو زادوا على الإيه؟ على الأمداد الخصوة الثانية الكشوة والكسوة المراد أن يأتي الإنسان أو الفقير أو المسكين بثياب تُبزأ فيها الصلاة أو تجوز فيها الصلاة إذا كان رجل أو مرأة. ولا يشترط في الكسوة أنها تكون من أوسط كسوة أهل الحال لأن الإنسان ممكن يلبس عنه أثخن الثياب. لكن الإفعان نظراً لإرتباط الإفعان بالإفعان بما يقوم الأود سجعله الله سبحانه وتعالى من أوسط ما يفعل المرء أهله. لكن الكسوة لا يشترط فيها ذلك والآية أطلقت فالآية نصت في الإطعان على الوصفية، وفي الكسوة لم تنص على شيء وهنا كسوة الرجل تكون ثوباً أو إزاراً يمكنه أن يشتمل به وكسوة المرأة درع وغمار ويراعى في الكسوة ما يناسب حال المكسو طولاً وقصراً، ويشترط أن يكون المكسو مسلما وينبغي أن تصرف الكسوة إلى العدد المنصوف عليه العشرة والمصنف يقول أن الرضيع كالكبير فيهما في الإطعام وفي الكسوة يعني يعطى مدى أو رطليني ويعطى في الكسوة كذلك مثل ما يعطى الكبير يشترط في أخذ الكسارة شروط خاصة الإطعام والكسوة يشترط أن يكونوا عشرة أشخاص ويكونوا مشهينين ويكونوا أحرار العدد لأن الآية منصفة على العدد الله تعالى جعل لكل مشكل جزء من الطعام وبالتالي لا يجوز ان احنا نميز احد أو عن غيره او نقلل من العدد او نزيد على العدد زي ما رأت الكلام بعد ذلك في مسألة الزياد مسألة شرط الاسلام هذا جريا على الزكاة لان الزكاة لا توطع للكافر والكافر الكفر ادخل عليه نقصا وللاله بالله وبالتالي لا يستفيد مسألة الحرية شرط قال لان العبد لا يدخل في فئة المشاكين لانه مشتعني بشيده يعني كل عبد لو شيد يمسك عليه لا يدخل هذا في عداد المشاكين هذا بالنسبة لشرط الحرية ولكن يجوز دفع للصغير الانطلاق الشروط عليه من الاسلام والحرية يعني الصغير اللي هو يأخذ من الكشوة او يأخذ من الطعام مثل الكبير أجيز دفعها له لأنه ينطبق عليه شرط الإسلام وشرط الحرية الخفلة الثالثة هي العدق والمصنف هنا في الكلام عن الرقبة التي تعتق في كثارة اليمين أحال الكلام تماما على باب الظهار حيث قال كالظهار وكل ما سيأتي الكلام عنه في باب الظهار من حيث الفسات والشروط والسلامة ونحو ذلك كله هنا ينطبق تماما على ذات اليني المصنف اخر الكلام التفصيلي الى باب الظهار وان شاء الله في باب الظهار سنتناول ذلك في الموضوع دعون الله تعالى هذه الثلاثة هي التي فيها تخيير للانشاء ان يأخذ الاولى او الثانية او الثالثة عجز الانشاء عن المثلاثة انتقل الى الخصلة الرابعة وهي الصيام الصيام فمن لم يجد صصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم الإنسان لا يصف أن يصوم إلا إذا عجز عن الثلاثة في مسألة الثورية والترق في الكفارة فيها المصنف لم يشر لها ولكن بعض فقهاء المذهب أشروا ليها ظاهر المذهب إن الكفار على الثورية إلا إذا وجه مانع من التعديل وقالوا هنهجه الكفارة اليمين أو الحنس الظاهر ايضا في المذهب ان موجبها الينين نظرا لقول المصنف واجزاء ان كفر قبل الحنس يعني الكفر تجب على الظاهر في المذهب لان يوجد الانسان ان يكفر عن ينين حتى ولو لم يحنس يعني يكفر قبل الحنس كل ما تقدم الذكر وابناءنا الطلاب في الحكم العام بالكفارة فيما يتعلق بالاحراف لكن العبيد جاء نص عن الإنان في المدونة إذا حنف العبد في يمينه بالله فكفى أو أطعن بإذن سيده قال ملك رجوت أن يجزيه وليس بالبي والصوم أحب إليه وأما العتق فلا يجزيه وإن أذن له سيده إذ الولاء لسيده وصومه وفعله في كل في كل كفارة كالفر ولو حنف في رقته ثم كفار بالعتق بعد أن عطقه او بعد الورثقة اجزائهم هنا نتكلم عن حوالي خمس ست مسائل متعلقة بالحكم في الكفارة بعضها يجزي وبعضها يتعلق بالزيادة او في الكفارة في ونحو ذلك من المسائل اللي لا تجزي في الكفارة ان الكفارة توزع على اكثر من نصيب على عشرين نصيب مثلا او ثلاثين يعني الكفارة منصوص عليها انها تغطى لعشرة فليجد إن أنا أروح عطيها لعشرين أو ثلاثين، إن ينفعش أقسم النصيب الواحد إلى أثلاث أو إلى أنصاف، لأن العدد منصف عليه. لكن قالوا إن محل عدم الإجزاء هنا فيما سبق في الحالات السابقة هذه، إن لم يكمل يكمل العدد في الحالة الأولى والقدر في الحالة الثانية، هي حالة العشرين أو الثلاثين. من المسائل أيضا التي لا تجوز في الكفارة تكرار الكفارة عشر مرات لمشكين واحد أو دفعها لخمسة. كل واحد نصيبين او كسوة خمسة كل واحد كسوتين او كسوة واحد عشرة سياد مثلا ايضا نرجوع عند العدد هنا نقول إن بعض الناس تأخذ بالعجل وتقول انا معرفش مشاكين في المكان اللي انا فيه او الحي اللي انا مقيم فيه انا معرفش الذين مشاكين بس يصلح ان انا اعطيها لهم للاثنين فقط نقول له لا يصلح ذلك لأن العدد نص عليه والأصل في الكفارة أو الهدف من الكفارة الله سبحانه وتعالى يريد أن يستشعر الإنسان مدى الغرم الذي وقع فيه بسبب الحنث في حنثة ويستشعر مدى حدث الفقير والمسكين ويسعى ويجد البحث في طلب هذا العدد في حي أو في الحي المجاور له فما يجي يستهل ويقول أنا ما عرفش إلا مسكين واحد حولي أروح أعطيه الكفارة من المسائل أيضا التي لا تجوز في الكفارة مسألة التلفيق من جنسين مختلفين يعني يطعم, يطعم خمسة ويرشو خمسة الكفار نجم يتحد بنسح يعني يطعام كامل يجوش وكاملة ولماذا منعنا التلفيق في الكفارة أو منعنا في المذهب التلفيق في الكفارة قالوا أن التخيير بين الأحاد لا يستلزم التخيير بين أجزائها يعني هنا في تخيير في الأحاد اللي هم التلاتة هذا التخيير لا يستلم التخيير بين الأجزاء إن أنا ألفق من كل جزء وزء والمصنف رحمة الله تعالى عليه في مسألة توزيع الكفارة على أكثر من عشرة توزيع على العشرين مثلا أو الثلاثين بيقول أن يفيد تأولين في المسألة في المذهب في مسألة التكميل في الصورة الثانية اللي هي إن هو دفع العشرين أو دفع مثلا لثلاثين أثلاث هل هذا مشروط ببقاء المتفوح في يد المشكين بحيث ان انا اكمل عليه او التكميل المجزئ حتى ولو ظهر من ايديهم بان استنفذوا اكلا او لفشا فيها تأويلين في المذهب او فهمين في المذهب واحد لامام ابن خالد وقالوا ان هذا ظاهر مدونة والثاني لقاضي عياد لما سبق للمصنف انه تناول مسألة منع التكرير ومنع النقص في الكفارة أفاد بمسألة هامة جدا وهي أنه يحق للإنسان صاحب الكفار أن ينزع ما دفعه من مد أو ثوب للمسكين في حالة السابقتين. يعني هو دفع على سبيل التكرار أو على سبيل النقص في مسألة العشرة والعشرين أو على سبيل التكرار مثلا في مسألة الاثنين أو الخمسة في هذه الحالة يحق لهم أن يقوم بسحب ما دفعه بس بشرط الشرط الأول أن يكون المدفوع باقيا سياد المساكين لم يتلفوه والإتلف الشيو مثلا بيكون بتقطيعه وخياطته والإتلف الطعام بيكون بأكله مثلا أو بيض أو التصرف فيه الشرط الثاني أن يكون قد بيّن له وقت الدفع أنه كفار بمعنى أن يكون لما أعطى هذا الثوب أو أعطى هذا الطعام للفقراء أو للمساكين عرفهم أن هذا كفار ما أطلقش لان لو اطلق ممكن تعتبر هدية او تعتبر صدقة او تعتبر اي شيء فلا بد يكون عرفهم قبل ذلك ان هذا صدقة لو عرفهم ان هذا يكون عرفهم قبل ذلك ان هذا كفر لو عرفهم قبل ذلك ان هذا كفر يجب ان ينزع. وكيف ينزع الانسان ما اخذه وقالوا ينزعوا بالقرعة وليس بالتخيير لان الحال انه ليس بعضهم اولى من بعض هنا قد يستشكل على بعض الناس يقول أليس مسألة النجة هذه تعتبر من باب الرجوع في اليانين؟ قالوا لا مسألة النجة هذه ليست من, الرجوع في الهبة ليست من باب الرجوع في الهبة احنا تقدم هنا الكلام ان الرواف في الهبة والعياذ بالله منصوص عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه معناه ان الراجعة في الهبة كالكلب والعياذ بالله يعود في قيه هنا الإنسان لن يرجع في الهبة وإنما رجع لأنه أخطأ في حق من حقوق الله عز وجل في التوزيع زي ما تكلمنا في مسألة الزكاة لو الإنسان مثلا أخطأ في الإخراج وأخرجها لغنيه لو كانت صدقة إن صدقة تتطوع في هذه الحالة الشرع لا يقول له ارجع فيه وإن واجع سيكون ذلك متنافيا مع مكارم الأخلاق لكن في الزكاة يجب أن يسترجها إن كانت باقية ويخرجها في المكان الطبيعي وكلنا يذكر حديث الرجل الذي قال تصدقنا الليلة تعالى الفقير فوقعت الصدق في يدي غني وفي مرة أخرى فوقعت في يدي زانية وفي مرة ثالثة وقعت في يدي كافر فكل ليلة يحمل الله على كافر أو على غني أو على زانية فنودي من قبل الله عز وجل أن الحمد أن الغني لأنه يستعفش والزانية لأنها تتوب والكافر لأنه يسلم يبقى إذن هذا في صدقة تتطوع لكن في الكفارة هنا ما فيش في هذه الحالة أغبوعة في الهدى ده رجوع لأنه أحطأ في حق من حقوق الله عز وجل لكن هو يأخذ منهم بالقرعة وليس بالكفير من المسائل المتعلقة بالكفارة أنه يجوز للإنسان أن يقدم الكفارة على الحنس بعد الحنسيانين الضرب والحنسي بجناعة أنواعها ولو حتى بالصيان سواء كانت الكفارة على فعلها أو على فعلها غيرها إلا في حارة الينين الحنسي المؤجلة إنما ينين الحنسي المؤجلة لا يكفر إلا بانقضاء الأجل اللي هو قلنا أنه قال لا أكلم زايدا لمدة شهر مدى لكن نلاحظ هنا أنه إذا كانت الكفارة في ينين لا تكفر كطلاق أو عفط أو مش فلا يجوز أن يطلق أو يعطق أو, أو يمشي قبل الحنس يعني لو كانت الكفارة هنا مطبطة لينين من الأينان التي لا تكفر مثل الطلاق أو العتق أو المشي مثلا أو نحو ذلك، هنا لا يصح له أن يكفر قبل الحنس، لا يصح له أن يطلق أو يعتق أو يمشي قبل الحنس، فإن فعله لن يجزئه ويلزمه فعله مرة أخرى إذا حني. هل هناك من دليل على مسألة الكفارة قبل الحنس؟ نعم، حديث بوعاية رضي الله عنه أرضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلفه. على ينين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن ينينه وليفعل الذي هو خير وليفعل هذه رواية مسلم وليفعل الذي هو خير رواية الترمذي وابن حبان رحمة الله تعالى علينا قالوا قضي عبدالوهاب يقول إن هذا يفيد التخير بول الترمذي التلميذي رحمة الله تعالى عليه يقول ولا على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الفنسي تجزئه وهو قول مالك بن أنس والشاشري وأحمد وإشحاق في دليل من المعقول أن الكفارة أقوى من الاستثناء لأن الكفارة يؤتى بها مستطلة ومنفصلة أما الاستثناء فلا يؤتى به إلا منفصلا. وإذا كان الاستثناء أثرهم قبل الفنسي فالكفارة من بيت أولا يعني يجوز الإنسان أن يحلف ويستثني في سيمين كما سيرد الكلام في موضوع. لكن الكفارة أساسا تجب, تجب بالحنس في اليمين اتفاقا والحنس في اليمين يكون في البر ويكون في الحنس يمين الحنس في اليمين البر يكون بالفعل وفي يمين الحنس يكون بالترك ووجود الكفارة بالحنس نحله إذا حنس مرق طائعا أو كانت يمينه على حنس. مثل من حلف لا يكلمن زيدا في هذا اليوم ولم يكلمه في هذا اليوم فنهو يحمس إلا أن يقوم مانع ينعه من الكلام لكن إذا كانت اليمن الحالف على ذب وأكلها على الحنت فيها فلا تلزم كفارة ولا يقع في الحنت حينئذ على تفصيل في المسألة سيأتي في مسألة شروط سقوط الكفارة وجد التفرقة بين الحنت بالإكراه في اليمن غير البر أن ينين الحنسي يقع الحنس فيها للترد وينين البر يقع الحنس فيها للفعل قالوا لأن أسباب الترد لما كانت كثيرة فقد ضيق فيها الشارع أن أسباب الفعل فلما كانت قليلة وضعيفة فقد وسع فيها هل نتكلم بعد ذلك عن مسألة الشروط سقوط الكفارة ومسألة البر والفنس ومسهمها لكن هنقول مسألة هنا هي مسألة دفع كفارة دفع كفارتين مختلفتين لأسف المشاكل. ودي مسألة بالتقابل الكثير من الناس يكون عليه مثلا كفارت ظهار وكفارت يمين أو كفارت مثلا قتل خطأ وكفارت يمين أو كفارت ظهار يمين وكفارت مثلا استار في رمضان أو أي نوع من أنواع الكفارة وكل المشاكين اللي حاولوا عددهم قليل أو لا يعلم من المشاكين إلا قليل سيريد للإنسان هنا أن يوقي نفس أمداد الكفارة الثانية لنفس النسكين الكفارة الأولى بس الشرط يكون أخرج الكفارة الأولى قبل وجود الثانية وهذا شرط متفق عليه في المدى لو كان عليه مثلا كفارة ينين وظهر أو كفرتين ينين من ينين مختلفين فدفع كفارة الضغار لشتين نسكين وجاء بعد كذا انتقى من أولئي الستين انتقى منهم عشرة ودفع عليهم كفارة اليمين فهذا لا بأس به لكن لو أخري الكفارة الأولى بعد وجوب الكفارة الثانية فهذا من داب المكروه. يعني يقروه أن يدفع الثانية لمشاكين الأولى ولكن في إجزاء لو وقع والكراها هنا مسألة اختلاط النية أنه وارد أن يحدث اختلاط ثانية لكن الإنسان لو كان عنده النية واضحة في هذا القمر فلا بأس حينئذ، نائل وكل إنسان أعلم دنياته نحن سبق الكلام مراراً عن مسألة الحنس ومسألة البيض الحنس في اللغة يطلق على معنى بلغة صديق الحلم يعني بلغة صديق زمانا يكتب عليه في التكاليف الشرعية من إثم أو ذر أو نحو ذلك ويطلق أيضاً على الوقوع في اليمين حنثة في يمين يعني نقع في يمين. والدر في اللغة عكس العقوق ومنه قوله تعالى ومنه مسألة دري الإيه دري والدي والمراد دري هذين التوافق مع ما أو موافقتهما المخالف يعتبر حانس يعني المخالف للوالدين يعتبر حانس البر هنا في الينيم له يقول مثلا لا فعلت وإن فعلت ويجمع هذين اللفظين التزام على النساء يعني التزام انه مش هيعمل هذا الشيء الحنس ايضا له لفظه لفظ ان لم افعل لا لافعلن ويجمعهما التزام وجود السابق ولذلك يقال هو على حنس في هذا ان ينيه الا ان يضرب اجلا اذا قليلت الاجل اثرنا لها سابقا ومش هنكثر الكلام عليها لكن هنا هنتكلم عن مسألة الشروط التي تسقط لها الكفارة عن المكره على الحنس بذلك لأنها سبق لنا الكلام عن ذلك أو الإشارة إلى ذلك لو المرء حنف على في هذا الشيء ولكنه يقرأ على أن يحنف فيه فيشترط لأن تسقط عنه الكفارة هذه الشروط السبتة الشرط الأول أن لا يعلم بأنه يقرأ على الفئ يعني أن يكون في وقت الحلف. عالم ان فيه شخص سيكره على السابر ولهذا قد يحدث يعني انسان مثلا صبي أو شاب مثلا يحلف على انه لن شيء، الشيء ويقدر تمام ان ابوه سينعون هذا الشيء وان ابوه سيكره على ان يحنس في هذه الحالة لا يجب ان يحلف اساسا لانه عارف ان فيه شخص سيكره على الحلف. السابر يشترط للسقوط ان لا يعلم انه يقره على السابر الشرط الثاني انه ما يامورش غيره بان يكرهه يعني ما ما يكلفش غيره انه يكرهه على شيء غيره فالشرط الثالث الثالث ان يكون الاكراه اكراها شرعيا والاكراه الشرعي ان الانسان يحلف مثلا على ان يرتكب محرما فالشرع في هذه الحالة يكرهه على ان لا يرتكب هذا المحرم لما يكونش الاكراه شرعي لان الاكراه الشرعي لا اعتبار له ولا هو وجهه الشرط الرابع ان لا يكون الحالف على شخص بانه لا يفعل كذا هو المكره له عاسا يعني لا يكون الانسان الحالف على شخص معين هو نفسه اللي بيتروى على الشيء يعني مثلا يحلف مثلا على شخص يملك ان يكون هذا الشخص هو الذي يكره على ان يفعل الشرط اللي بعد كده الرابع لا يفعل ثانيا طوعا بعد تور الاكراه يعني بعد أن يزول عنه الإكراف أن يفعلش فعل مرة ثانية على طريقة طواعية لأن الإكراف كبير يكون مؤقت بوقف وينتاج الشرط السادس أن لا تكون لفظة الينين لا أفعله طائعا ولا مكرها وإلا حن يعني ما يكونش الإنسان تلفظ لفظ مثلا والله لا أفعل هذا الشيء مطلقا لا حانثا لا مكرها ولا طائعا لأن هو في هذه الحالة يعتبر نظر صنع يعتبر قيد يمين أو أغلق يمينا على نفسه لأنه مش هيتف على هذا الشيء لا على وجه الطوارئ لا ولا على وجه الإكراه هذه الشروط الستة أبناء الطلاب لو تحققت أو لو وقعت فإن الكفارة تسقط عن الإنسان وبذلك ننتهي من الكلام عن الكفارة وهناك أحكام أخرى. فيشير لها المصنص تتعلق بتعزل الكفارة أو التكرارها وأحكام أخرى تتعلق باحتزامات يوجبها الإنسان على نفسه بدون أن يكون فيها لفظ اليمين وفقكم الله تعالى لنا يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته